غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله لام مين غلبت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 بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَتِي يُحْبَضُونَ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 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبطغاءكم من فضله إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم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 فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفاً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 وآمنوا بالله ورسوله واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون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 وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عن ما يشكون ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس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 ومن آياته أي يرسل الرياح مبشرات أي يرسل الرياح مبشرات وليثقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغو مِن من فضله ولعلكم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 فان انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم ولا تسمع الصم المدعاء اذا ول لو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 وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون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 ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولא إن بِآيَةٍ بأية الَّذِينَ كَفَرُوا الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون اصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقينون